قال الملا الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كريم كذباً إن عُرِّنا في مِلَّةٍ بعد إذ نَجَّنا الله منها، وما يكون لنا أن عُدّينا إلا أن يجّأ الله ربنا، وَجَعَلَ رَبَّنَا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا عَلَى الله فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم نصرا فنظر كيف كان عاقبة المجرمين وإذا مذننا أخاهم صعيدا قال يا قومي قل جاء بينكم من ربكم فأوقوا الكيل والميزان ولا تلققوا الناس أشياء ولا تكسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم أعوذوا بكل صراط تعدون وتطبون عن سبيل الله من آمن به وتربونها وجاء واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان آقمة المفسدين وَإِن كان طَائِفَةٌ منكم آمَنُوا بالذي أُرْسِلْتُ به وَطَائِفَةٌ من يُؤْمِنُوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال المنأ الذين استكبروا من قومه لنخرجن إنك يا شعيك والذين آمنوا معك من قريتنا أولك عوذن في ملتنا قال أولا كنا كارين قد اتونا على الله كذبا لنعوذنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم صعبا انكم اذا خاسرون فاخذتهم الرجفة فأصبعوا في دار جاسمين الذين كذبوا صعبا جاء إن لم يغنوا فيها الذين كذبوا طعبا كأن لم يظلوا فيها الذين كذبوا طعبا كانوا هو الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم وما أرسلنا في قرية من نبيهم إلا أخذنا أهلا بالبأساء والفراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان سيئة الخسنة حتى عفوا وقالوا قد مستآبا أنا الضراو والسراء فأخلنا مبتدئين وهم لا يشكون ولو أن أهل القراء آمنوا واتقوا فتخلنا عليهم البركات من السماء والأرض ولا كذبوا فظنوا بما كانوا يكسبون أفأمن القرى أن يأتيهم بأسنا با أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يذل الذين يارتون الأرض من بعد أهلها أهزوا نشاء أطبناهم بذنوبهم ونطبعون قرآن قفت عليك من أنبارها ولطرقاء كنت لهم بالبئنات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك وما وجدنا لاكثر من عهد ولو وجدنا اكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا فرعون وملئه فظلموا بها فانظروا كيف كان وقال موسى يا فرعون عو إني رسول من رب العالمين حفيف على أن لا أقول عن الله إلا الخط قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل مغيابا إسرائيل قال جئتكم بِبَيْنَةٍ من رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعْيَبًا لِي قال قَالَ إِنْ كُلْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأَتِبْهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِكِينَ فَأَلْقَى صَوْفَ إِذَا هِيَ وندعاهن فإذا هي بيدو للناظر. قال الملوك من قوم في العون إن هذا لساحر مالين يريد أن يخرجكم من أرضكم يريد أن يخرجكم. فماذا ترون؟ قالوا أوجه وأظهر وأرسل في المدائن حاشرين يكفك من كل سر قريعاً. ودا فرعون في قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألكوا فلما ألقوا سقروا فوقع الحق ومطل ما كانوا يعملون فغربوا هنالك وانقلبوا صادرين وأوقيت سفرة ساجدين قالوا آمنا برب عالمين رب موسى ونعون قال ابنعوا آمنتم به قبل أن فنكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلنا فسوف تعلمون لأخطعن أيديكم وأرضنكم من خلاف ثم لأفضلنكم أجمعين قال وقال الملأ من قوم فرعون اقتلوا موسى وقوما ليبسدوا في الأرض ويدركوا آل يتك قال سنقتل ابناء امه او نستحيي نساءهم واننا فرق قوم قال موسى لقومي والعقبة للمتقين قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال أسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تامن ولقد أقرنا ال العون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه وان تصرهم سيئه يطيرون موسى ومن معه الا انما قالوا وقالوا مهما تأتنا به من آية لتشحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والطفادع والدبعات مفصلات فاستكبروا, فاستكبروا وكان قوما لما وقع لهم الرجل قالوا يا موسى دعوننا ربك بما عند عندك لن كشفت أن الرجل لأؤمنن لك ولنسلن معك بني فلما كتفنا عنه الرئيس إلى أدل منبالكوه إذا هم ينكسون فانتقمنا منهم فأغرقناهم من في اليم بأنهم كذفوا بآياتنا وكانوا عنا غافلين وأورفنا القوم الذين كانوا مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل ولمرنا ما كان فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى طائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى وطيقك على الناس لرسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا ووز الألواء من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء فخذها لقوة وأمر قومك وأمر قومك يأخذوا بإحسنها سأريكم دار الفاسخين سأطلب عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتفعوا سبيلا وإن يروا سبيل الرجل لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغيه يتخذوه سبيلا ذلك لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ولذين كذبوا بآياتنا ولفاء الآخرة حبطت أعمال هل يدون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قرم موسى من بعده من حليهم عيلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظليم ولما اكفت في أيديهم ورأوا أنهم قل قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أبدا قال بكس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيم يدروا إليه قال بنا إن القوم اتضعفوني وكادوا يقتلونني وكادوا يقتلونني فلا تسرد بي الأعداء ولا مع القوم الظالمين قال رب اذر لي ولأسي في رحمتك وأنت أرحم راقمي ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة في الدنيا وكذلك نبي المفترين والذين عن السيئات ثم من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألوان وفي نفختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واخترى موسى خرموا سبعين رجلا من ميقاتنا فلما أخذته الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه أتغلقنا بما فعل السفاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهيه من تشاء أن ولينا فارفل لنا وارحمنا وأنت خير غافر وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِي الدُّنْيَا حَتَنَكًا وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا وَذِنَا إِلَيْكِ قَالَ ذَذِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحَكِ وَتِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبْ لَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيَتْتُونَ الزَّكَاةَ وَاللَّذِينَ بِآيَاتِ نَا نُؤْمِنَ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنزيل يأمرهم, يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويظهر ويرضع عنه قصهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذره ونصره واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لهم والسموات والأرض لا إله إلا الله والقى ويجيت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمم من الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمثثون يهذون بالحق وبئيه يجدون قطعناهم اثنتين عشرة أسباقا أمما وأوحينا إلى موسى باستسقاه قومه أن اضرب معطاك الحجر فانبجست منه اثنتين عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن ثلو كنوا من طيباتنا رجفناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وان كنن لو كنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حقه وقولوا حقه وان باب اغفر لكم خطيئاتكم سنجيد المحسن فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الملكين لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهما من قرية التي كانت حاضرة البحر إن فِي في السبت إذ تأتيهم حيثانهم يوم سبتهم سرًا ويوم لا يسبتون ما تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قال كمة تعدون قوما الله مهدقهم أو معذرهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ونعن لهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجل الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفتقون فَلَمَّا أَتَرْهَمَّا هُوَرْهُ قُلْنَا لَهُ كُونُوا قِرَجَةً قَاسِئًا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ يَكُومُ سُوءًا عَذَابٌ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعٌ عَيْقَادٌ إنه له رحيم وقطعنا في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلغناهم بالحسنات والسيئات لهم يرجعون فخلفا من بعدهم خلفوا ورثوا كتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتي معهم مثلوه يأخذوه ألم يوقف عليهم ميساق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودركوا ما فيه ودعوا الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعسلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاروا الصلاة إنا لا نذيع أجوا المسيطين وإن تطمن الجبل فوقهم كأنه غل لكم وظنوا أنه قلوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أقض ربك من بني آدم من دورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أنست بربكم قالوا بلى شهرنا أن تقولوا يوم القيامة نَكُنَّ عَنْ هَذَا الغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُونَ إِنَّ مَا أَسْكَذَافًا قَبْلُ وَفَمْنَا ذَرِيَّةً مِنْ بَغِيٍّ أَفَتُؤْلِقُنَا بِمَا فَاعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفْتِلُ الْآيَاتِ وَنَعْلَمُهُمْ يَضْغُون وتعليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلص منها فأتبعه الشيطان فكان من الغارين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أغلب إلى الأرض وافتبعها فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهت أو تتركه يلهت ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقفض القفض لعملهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المنسدين ومن يضلل فاولئك هم القاسمون ولقد جرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يغفرون ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بأهم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء القسنى فدعوه بها ودعو الذين يلحدون في أسماء سنجزعم ما كانوا يعملون وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ورسله لهم ان كيدي متين اولم يتفكروا ما بظاهر من جنة إن هو إلا نذر مبين أولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون خلق تربا جنوب فبأي حديث بعدون من يضل الله فلا ينهر ويدرهم في طبيانه يا مرود يسألونك عن الساعة أيانا مرسانا قل إنما عنوان ذا ربي لا يجليها لنقطها إلا هو ثونك في السماوات والأرض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 هو الذي خلق من نفس ويغلة وجعل النا دوجا ليسكن إليها فلما تغشى حملت حمدا خفيفا فمرت بيه فلما أدخلت دار الله ربنا لئن آتيتنا أطالقا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا زعنا له شركاء فيما آتاهما فتعال الله عما يسركون يُشْرِكُونَ شركون ما لا يسرق شيئا وهو يخلقون ولا يستطيعون له وَلَا ولا أنفسهم وإن تدعوهم إلى الهذا لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوكم أم أنتم صامتون إن الذين تبعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيروا لكم إن كنتم صابتين ام لهم ارحم يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام بِهَا اعم يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم تمكذبون فلا تنظرون <تصفيق> وله الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من لا يستطيعون نصركم وما أنفسهم ينسون وإن تدعون إلى الهذا لا يسمعون وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبسرون خذ العفو واغمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينذغنك من الشيطان لهم فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا متهم طال يَتَكَبَّرُونَ فَإِذَا هُم مُّصْرُون وَأَزْوَاجُهُمْ يَمْدُدُونَ فِي الْغَيْبِ مَا لَا لم وَإِذَا لَمْ تَأْتِ بِآيَةٍ قَالُوا قل جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ ما إِنَّمَا أَتَّبِعُ ربي هذا إِلَيَّ رَبِّي هَذَا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 الذين عند ربك لا يستكرون عن عبادته ويسبحونه, ويسبحونه ولو يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يجألونك عن الأنفال فاستقوا الله وأصحوا ذات بينكم وأصحوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قروبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وممارسنا وهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ونظره ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك الحق وإن فريقا من المؤمنين نتارهون يجادلونك بالحق بعدما بعد ما تبين كأنما يسافون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعيكم الله إحدى الضائفة لأنا لكم وتوجون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وتوجدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ونريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع ذاته ومكافرين ليحق الحق ويوثن الزاقل ونوكرها المجرم إذ تتغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممتكم بألف من الملائكة الذفين وما جعل الله إلا بصرى ولترمئن به كل ربكم ومن النصر إلا من عند الله إن الله عزيم <تصفيق> اذ يوشيكم المعاد امانه منه وينزل عليكم من السماء ماء الذي يطهركم به وذهب عنكم, عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام إذ يوقي ربك إلى الملائكة أني معكم فسبتوا الذين آمنوا سأوقي في قلوب الذين كفروا ربك اضربوا فرصم الآلاك واضربوا منهم كل بنا ذلك لأنهم شاء الله ومن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شديد الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوا وَأَنَّمَا لِلْكَافِرِينَ عذاب النار يَا أَيُّهَا الذين آمِنُوا إِلَى اللَّهِ الذين كفروا الَّذِينَ كَفَرُوا تولوه فَإِن لَّمْ ومن ولي يومئذ دبرهم الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه وجنم وبئس المصير فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رمت ولا دين الله رمى والنبي المؤمنين من ربنا الخسنا إن الله تمين الغلب ذلك وأن الله منكين الكافرين تَتَّبِعُونَ فَقَومٌ فَاشِ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُدْن فَلَن يَضُرُّوا عَنكُمْ شَيْئًا وَلَن يُكَلِّمَكَ اللَّهُ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ آمَن اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعندنا يسمعون إن شر الدواب عند الله ولو علم الله فيهم طيباً لأسمعهم ولو أسمعهم نتولون لهم موردون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلمون الله يحول بين الْمَرْءِ وقلبه وَأَنَّهُ إليه تخشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وعلموا أن الله شديد العقاب وكوا إن أنتم قليل تضعفون في الأرض تخافون أن يتخطبكم الناس فآواكم, فآواكم وأي لكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله الرسول لا تقولوا أماناتكم وأنتم ترون وَلَنْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَمَّا مَنْ اتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ عنده أجل عظيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ والله الفضل العظيم واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير ما شئت واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا وإذ قال الله كَانَ كان هذا هو الحق من ذك فأمطر علينا حجارة من السماء أو عذاب وَمَا كَانَ اللَّهُ وما كان الله وَمَا كَانَ فيهم وما كان الله معذبهم وهم وما لهم إلا يغضبون الله الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المستقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان فضله مين لبيت إلا مكاء وتصية فذوقوا العذاب لما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فتنفقونها ثم تكونوا عليهم حكرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جنم يحسرون ليميز الله خبيثاً الطيب وجعل خبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جنم أولئك هم خاترون قل للذين كفروا قل للذين كفروا إن توفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقل مضى السنة الأولين وقاتلوا ختى لا تكون فِتْنَةٌ ويكون الدين كل لله فإن تنقمن الله بما يعملون مصيب وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم